أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأمفال قل الأمفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله.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 Olikehmu Muuminu, hakka, lhom dajatun inda Rabbhim, wa magfrotun, warizqun kareem. Kma axrjek Rabbuk min beitek bilhak, wa in fariqun min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 ويريد الله أنه يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ رَبَّكُمْ ربكم فاستجاب, فاستجاب لكم أني ممتكم بألف الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشِّكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماءً لِيُطْهِرَكُمْ, ليطهركم بِهِ وَيُزْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامُ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 كفروا زحفاً فلا تولهم الأدبار، وَمَن يُولِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبَرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتالِ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَى بِغَضَبٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس فَلَمْ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء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 ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معربون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم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 أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا أنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما واعلموا أَنَّمَا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا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 الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فَأَمْتَرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَايَاءِ وَإِتْنَابِ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَن تَفِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَن تَفِيهِمْ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 أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق فذوق العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفوا يُقِنُّ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن الله اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُقْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا إياه Hou yufr lahun maqad salf, wa i yaudu faqad mabt sunnatul wa qatiluhum Taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, الله taa, taa, taa, taa, Allah maulakum, nigma al-maula wa nigma al-nasir, wa'lamu an min Fahenna lillahi khumusahun, ali rasooli, walidhi al-qurbaa, wal-yatamaa, wal-masaakini, wabinissabili, in kunntu, in Ja muuta paljamme, ja mua huale kulli sähjin,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 وإذ يريكمهم إذ التقتم في أعينكم قليلاً ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور فأتم فثبتوا وذكروا الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولاتنزعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصبرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس بطرا ورئاء الناس عن سبيل الله والله بما يعملون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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي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 شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون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 يُرِيدُونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن injanahum uli salmi fa' jenahle, waltra wakalala umo. Innahum uo semi ullali. Wai uri du ui uhota يَدك بنصره وبال مؤمنين والف بين قلوبهم لو ان فقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم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 voi, ei, kum, kum, kum, kum, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu, elfu,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 يعلم الله في قلوبكم خيراً، إيّي علم الله في قلوبكم خيراً، يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم، وإيّي تك فقد خان الله من قبل فهم كن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آوا والذين آووا ونصروا كبعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم نصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد واجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله إن أحبك بكل شيء علي